بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث والأربعون من التذكرة قلت فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه فمن جازه سلم من النار على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وكذا حياض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكون أيضا في الموقف على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وروي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هل فيه ماء قال اي الذي نفسي بيده ان فيه لماء وان اولياء الله تعالى ليردون حياض الانبياء ويبعث الله سبعين الف ملك بايديهم عصي من نار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 آنية الجنة من شرب منها لم يضمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يضمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيله ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد صحيح البخاري اثنان صحيح مسلم أتابع. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إني لبع لبعقر حودي أضرب الناس لأهل اليمين أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسئل عن عرضي فقال من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابي فقال أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورقه في غير كتاب مسلم يغط فيه ميزابان من الكوثر أو يعبه والله تعالى ألم من الكوثر الحديث وفي أخرى ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليه قضاح مسلما عن أنس قال بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم دين أظهرنا إذ أغفى أغفاء غفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحره إن شانئك هو الابتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوضا ترد عليه امتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من امتي فيقال ما تدري ما أحدث بعدك وفي رواية أخرى ما أحدث وكما كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء من ورد فشرب منه لم يضمأ بعده أبدا أخرجه البخاري وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين إن أمامكم حوضا كما بين جرب أو أذروح فيه أباريق كنجوم السماء ورد فشرب منه لم يضم بعدها بدأ قال عبد الله فسألته فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث أخرجه البخاري وعن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن له أشد بوادا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد لا الناس كما يصد الرجل إبلا الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي ورم محجلين من أثر الوضوء ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن لأحوض ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللون آنيته عدد نجوم السماء وإن من أكثر الأنبياء يوم القيامة في الحاشية واحد صحيح مسلم وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح البخاري اربعة صحيح البخاري خمسة صحيح مسلم وابن ماجه ستة ضعيف ضعيف الاسناد ابن ماجه وفي الزوائد قال في اسناد هي عطية العوفي ضعيف فصل ظن بعض الناس ان هذه التحديدات في احاديث الحوض. التراب واختلاف وليس كذلك وإنما تحدث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحديث الحوض مروات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفه بما كانت تعرف من مسافات مواضعها فيقول لأهل الشام ما بين اذرح وجربا ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن وهكذا وتارة أخرى يقدر بالزمان فيقول مسيرة شهر والمعنى المقصود أن حوضه كبير متسع الجوانب والزوايا فكان ذلك بحسب من حضرها ممن يعرف تلك الجهات فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها والله سبحانه وتعالى والله ألم ولا يخطر بذلك او يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسا على مسامته هذه الأقطار أو في المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض وهي أرض بيضاء وكالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد ولم يظلم على ظهرها أحد قط كما تقدم تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء ويغط معناه يصب ويشخب يسيل والعقر مؤخر المؤخر الحوض حيث تقف الإبل إذا وردته وتسكن وتسكن قافه وتضم فيقال عقر وعقر كعسر وعسر قاله في الصحاح والهمل من النعم الضوالة من الإبل واحدها هامل قاله الهروي والمعنى أن ناجي منهم قليل كهمل النعم ويقال إن على أحد أركانه أبو بكر وعلى الثاني عمر وعلى الثالث وثمان وعلى الرابع عليا إن على أحد أركانه أبو بكر وعلى الثاني عمر وعلى الثالث وعلى الرابع عليا قلت هذا لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع وقد رفعه صاحب الغيلانيات من حديث حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن على حوضي أربعة أركان فأول ركن منها في يد أبي بكر والركن الثاني في يد عمر والركن الثالث في يد أثمان والركن الرابع في يد علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فمن احب ابا بكر وابغض عمر لم يسقه ابو بكر لم يسقه ابو بكر ومن احب عمر وابغض ابا بكر لم يسقه عمر ومن أحب عثمان وابغض علي لم يسقه عثمان ومن احب علي وابغض عثمان لم يسقه علي وذكر الحديث باب منه ذكر أبو داود الطيالسي قال حدثنا شهدته قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ما أنتم بجزء عيد ما أنتم بجزء من مئة ألف أو سبعين ألف جزء مما يرد على الحوض وكان يومئذ ثمان مئة من عند فمن احب ابا بكر وابغض عمر لم يسقه أبو بكر ومن احب عمر وابغض ابا بكر لم يسقه عمر ومن احب عثمان وابغض علي لم يسقه عثمان ومن احب علي وابغض عثمان لم يسقه علي وذكر الحديث باب منه ذكر ابو داوود الطيالسي قال حدثنا اشبه قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت ابا حمزة عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله تبارك عليه وسلم قال ما أمتم بجزء من مئة ألف أو سبعين الف, أو سبعين ألف جزء ممن يرد على الحرب وكانوا يومئذ ثمانمائة أو تسعمائة أو تسعمائة, أو تسعمائة. والله سبحانه وتعالى ألم في الحاشية واحد ضعيف ابن الجوزي في العلل المتناهية اثنان صحيح أبو داود الطيادسي وتابع باب فقراء المهاجرين أول الناس ورودا ورودا الحوض على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابن ماجة عن الصنابحي الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي وخرج عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوض ما بين عدن إلى أيلة أشد بيادا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه كعدد نجوم السماء من شرب منه لم يغمأ بعدها أبدا وأول الناس من يرد على الحوض فقراء المهاجرين الدنس نسوتاه الشعث رؤوس الذين لا ينكحون المتنعمات الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد قال فبكى عمر حتى بتلت لحيته فقال لكني نكحت المتنعمات وفتحت لي أبواب السدد لا جرم أني لا أوصل ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ ولا أدهن رأسي حتى تشعث خرجه الترمذي عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت, فحملت على البريد قال فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق مركب البريد شق مركب البريد أو مركب البريد فقال يا أبا سلام ما, أرد ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافهني به قال ابو سلام حدثنا ثوبان عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن حوضي من عدن الى عمان البلقاء ماؤه أشد إلى أخره فذكره بمعناه وقال حديث غريب وقال انس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه اول من يريد الحوض على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذابلون الناحلون السائحون الذين إذا إذا جنهم الليل استقبلوه بالحزن باب ذكر من يطرد عن الحوض البخاري عن أنس عن النبي صلى الله تبارك عليه وسلم صلى الله تبارك عليه وسلم قال لن يردن علي ناس من أصحاب من أصحابي الحوض لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقال لي لا تدري ما أحدثوا بعدك وعن أبيه ريرة أنه كان يتحدث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يريد علي الحوض رهط من أصحابي فيخلينا عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، لأنه مرتد على دداره ملقه قرا. والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه، وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات. اثنان صحيح الترمذي وابن ماجه، ثلاثة صحيح البخاري، أربعة صحيح البخاري. متابع. مسلم عن أسماء بنت إبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إمني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيأخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم وفي حديث أنس فيختلج العبد منهم فأقول يا رب من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو كما قال وقد تقدم وكذلك حديث البخاري إذا سمره حتى إذا عرفتهم تقدم أيضا وفي الموطأ وغيره من حديث أبي هريرة فقالوا كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله الحديث وفيه قال فإنهم يأتون, فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر فصل قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى وَالأياذ بالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين أو أحدث فيه ما لا يرجاه ولأياذ بالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وذن يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه ولأياذ بالله سبحانه وتعالى وأشدهم تردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها وروافض على تبيان ضلالها والمعتزله على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجمعات أهل الزيغ والأهواء والبدع ثم البعد قد يكون ثم البعد قد يكونوا في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقالوا لهم سحقا وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله تبارك عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فياخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم سحقا سحقا ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وقد قال إن من أنفذ الله سبحانه وتعالى عليه وعيده من أهل الكبائر إنه ورد الحوض وشرب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يعذب بأعطاش والله سبحانه وتعالى أعلم هو الترمذير عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بادي فمن عشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يريد علي الحوض ومن عشي أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيريد علي, علي الحوض يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصبر جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار اولى به والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وخرجه أجبا في كتاب الفتن وصححه في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح الترمذي وتابع وخرج الاوزاعي ابو عمر في مسنده قال حدثني عمر بن سعد قال حدثني يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول حوضي ما بين أيلة إلى مكة أباريقه كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء له ميزابان من الجنة كلما نضب أمدا من شرب منه شرب لم يأذن بعدها أبدا وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم لا يطعمون منه قطرة واحدة من كذب من كذب به اليوم لم يصب منه الشرب يومئذ والعياذ بالله سبحانه وتعالى وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث عثمان بن مضعون عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال في آخره يا عثمان لا ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي ثم مات ثم مات قبل توب ضربت الملائكة وجهه على وعيد ضربت الملائكة وجهه عن حوض يوم القيامة والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقد ذكرناه بكماله في آخر كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة باب ما جاء أن لكل نبي حوضة الترمذي عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن, أن وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب رواه قتادة عن الحسن عن سمرة وقد رواه الأشعث بن عبد الملك عن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يذكر فيه غير سمرة وقال البكري المعروف بابن الواسطي لكل نبي حوض إلا صالحا فإن حوضه ضرع ناقته الله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في الكوثر الذي أعطيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الجنة البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر إذا أنا بنهر في الجنة حافته قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طينته مسك أذفر شك هدبة خروجه أبو عيسى الترمذي بمعناه وزاد ثم رفعت إلى صدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد ضعيف الإسناد ابن المبارك وفيه يزيد الرقاشي إثنان ضعيف الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في سنده ابن جدعان وهو ضعيف ثلاثة حسن لغيره الترمذي أربعة صحيح البخاري والترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وخرجه ابن وهب وقال أخبرني شبيب عن أبان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال حين عرج به إلى السماء قال رأيت نهرا, رأيت نهرا عجاجا مثل السهم مثل السهم يطرد أشد بيادا من اللبن وأحلى من العسل حافته قباد من در مجوف فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا نهر الكوثر الذي أعطاك ربك قال فضربت بيدي إلى حمأة حمأتي أو حمأتي فإذا هو مسكن فإذا هو مسكن أبفر ثم ضربت بيدي إلى رضاعي فإذا هو در أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب ومجراه الدرو والياقوت تربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج هذا حديث حسن والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح تم الجزء الأول من كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ويليه الجزء الثاني وأوله أبواب الميزان التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة وتابع بعون الله سبحانه وتعالى أبواب الميزان باب ما جاء في الميزان وأنه حقه قال الله سبحانه وتعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال العلماء وإذا انقض الحساب كان بعد وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أي يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لأظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس فلا تظلم نفس شيئا وقال سبحانه وتعالى فأما من فقلت موازين فهو في عيشة واضية وأما من خفت موازين إلى آخر السورة وقال ومن خفت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم الايتين في الاعراف والمؤمنون وهذه الآيات اخبار لوزن اعمال الكفار لأن عامة لان عامه المعنيين بقوله خفت موازينه في هذه الايات هم الكفار وقال في سورة المؤمنون فكنتم بها تكذبون والعياذ بالله سبحانه وتعالى وفي الأعراف بما كانوا بآياتنا يظلمون والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقال فأمه هاوية وهذا الوعيد بإطلاق للكفار وإذا جمع بينه بين قوله وإن كان مثقال حبة من خربل أتينا بها وأكفى بنا حاسبين ثبت أن الكفار يسألون عما خالفوا فيه الحق من أصل الدين وفرعه إذا لم يسألوا إذا لم يسألوا عما خالفوا فيه خالفوا فيه أصل دينهم من ضروب تعاطيهم ولم يحاسبوا به ولم لا بها في الوزن أيضا فإذا كانت موزونه دل على أنهم يحاسبون بها وقع الحساب وفي القرآن العظيم ما يدل أنهم مخاطبون بها مسؤولون عنها محاسبون بها مجزيون على الإخلال بها لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه فتواعدهم فتواعدهم سبحانه وتعالى على منعهم الزكاة وأعلم سبحانه وتعالى على منعهم وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم ما سلككم في صقر فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنهم مسؤولون عنها محاسبون مجزيون على الإخلال بها وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين